الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وبعد احبتي في الله هذا هو المجلس الثاني من مجالس الفقه في هذه الدوره نسال الله ان يجعلها مباركه عليكم وانفانا واياكم بالعلم النافع اين وصلنا في الدرس الماضي وقفنا الى باب الوضوء نبدأ في باب الوضوذ يعني إذن أخذنا في الدرس الماضي أحكام المياه تمام والآنية حد ذاكر وقضاء الحاجة آه من ذاكر حد حد الواجب طيب ما كانش في واجب طيب إن شاء الله النهاردة في واجب يشمل الدرس الماضي بندرس ايه اليوم ابشر يقول المصنف الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل المساله الاولى تعريفه وحكمه اي تعريف الوضوء وحكم الوضوء الوضوء لغه مشتق من الوضاء الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافه الوضاء وهي الحسن والنظافه وشرعا هي استعمال الماء في الاعضاء الاربعه ما هي الاعضاء الاربعه التي يستعمل فيها الماء في الوضوء الوجه واليدين والراس والقدمين والوضوء واجب على المحدث اذا اراد الصلاه اي حدث الحدث الاصغر اما الحدث الاكبر ففيه الغسل وسياتي معنا باذن الله تعالى قال الدليل على وجوبه من كتاب الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا الشاهد ان الله عز وجل نادى اهل الايمان انهم اذا قاموا الى الصلاه قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ومن السنه يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول لا يقبل الله صلاه بغير طهور اي لا صلاه تقبل الا اذا كان صاحبها متوضئا ولا صدقه من غلول الغلول هو الايه السرقه وقوله لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا وسئل ابو هريره عن الحدث فقال الريح والضرار يبقى اذا الحدث المقصود به هنا الحدث الاصغر قال ولم ينقل عن احد من المسلمين في ذلك خلاف اي ان هذا مجمع عليه عند علماء اهل عند علماء علماء السلف قال واما على من يجب على من يجب الوضوء قال فيجب على المسلم فلا يجب الوضوء على الكافر لانه مهما عبد الله عز وجل فعبادته محبطه قال الله عز وجل وهو يخاطب الانبياء لان اشركت ليحبطن عملك البالغ فلا يجب الوضوء على من دون البلوغ لانه غير مكلف قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه ومنهم الصبي حتى يحتلم قال العاقل وضده المجنون فلا يجب الوضوء على المجنون لان المجنون لا ليست له نيه المجنون هذا ليست له نيه لانه لا يعي فلذلك لا يصح منه العباده ولا يجب عليه الوضوء لانه ليست له نيه اصلا قال واما متى يجب اي متى يجب الوضوء قالت اذا دخل وقت الصلاه او اراد الانسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وان لم يكن ذلك متعلقا بوقت قط طواف ومس المصحف متى يجب انسان يريد ان يصلي الظهر مثلا ولم يكن متوضئا فهل يصح منه الصلاه بدون وضوء نقول يجب عليه ان يتوضا يجب عليه ان يتطهر متى يجب الوضوء عندما يحين الوقت الذي لا يصح الفعل فعل العمل الا بوضوء كالطواف بالبيت مثلا لا يصح الطواف بالبيت الا متوضئ وسياتي معنى هذا الكلام مثلا قراءه المصحف فلا يجوز مس المصحف الا لمتوضئ فلذلك يجب على من يريد ان يمس المصحف ان يتوضا والقاعده تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يقول المساله الثالثه في شروطه اي شروط صحه الوضوء قال ويشترط لصحه الوضوء ما ياتي اولا الاسلام كما مر معنا ان الكافر لا يصح منه العمل والعقل كذلك لان المجنون ليست له نيه والتمييز لان الصبيه دون سن التمييز كالمجنون تماما لماذا ليست له نيه لا يستحضر النيه لان المميز هو من يميز بين العاده والعباده واضح تفسين التمييز كم قيل سبع وقيل خمس وكيل عشر والصحيح والله اعلم انه سبع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الصلاه لسبع قال فيصح من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز قال الشرط الثاني النيه فلا عمل الا بنيه لا يصح اي عمل تتقرب به الى الله عز وجل الا بنيه كما مر معكم في درس ال40 نوويه اول اول حديث انما الاعمال يعني انما صحه الاعمال بالنيه او لا يصح العمل الا الا بالنيه ولكن تيسيرا او اخفف عليكم الامر مساله الميه مع انها شرط فهي امر يسير لانك بمجرد قصدك للعمل انت نويت بمجرد أن تقصد العمل هذه نية ولا يُشترث لك أن تقول قولا لأن القول بالنية بدعة ولا أن تفعل شيئا فلا تخلف نفسك ما لا تفيق لأن مجرد تصدق للعمل نية وقال بعض أهل العلم لو كلفنا الله عز وجل عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق مثلا قم صلي بدون نيه هل تستطيع قم توضأ بدون نيه هل تستطيع حد يستطيع عايز اشوف واحد كده يستطيع مفيش ماشي اتفضل ازاي تمام تقصد الوضوء تقصد الوضوء بتغتسل مثلا في, مثل في اقربه فهذا هذا, هذا هذا الامر لا يعتبر وضوءا كالذي مثلا كان جنبا وكان مر على قنطره فسقط في الماء وبعدين لما طلع كده قال اه ان كنت جنبا وقد انغمرت بالكليه في الماء فغادر رفع الحدث هل رفع لا لا يرفع لانك اي عمل لابد ان تقصد العمل فمجرد ان تقوم من من مقامك فتقف على مثلا الصنبور فتفتح الصنبور وتتوضا هذا هذه نيه قصدك للعمل نيه بخلاف مثلا من غسل دخل بيته او دخل الحمام فاغتسل يريد ان يتبرد مثلا ثم وهو يرتدي ملبسه مره اخرى وجد عليه اثر جنابه فتذكر انه كان جنبا يقول هذا الغسل الاجزى عنه لا ولكن لابد ان يقصد العمل قال من شروط صحه الوضوء ايضا الماء الطهور الماء الطهور ما مر معنى ان الماء الطهور هو ماذا سبحان الذي سمع الاصوات كلها تفضل احسن برق الوفيق هو طاهر في نفسه مطهر لغيره فالماء الوحيد الذي يصل يصلح به الوضوء ورفع الحدث هو الماء الايه الطهور اما الماء الطاهر لا يصح الا فيه ازاله النجاسه اما في رفع الحدث لا طب الماء النجس لا يصح لا في ذلك ولا في ذاك قال من الشروط من الشروط ايضا شروط الصحه ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشره ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشره مثل انسان على يديه دهن يكون مثلا نقاشا او يعمل في الدهانات وتراكم على يديه زيت كثيف او دهن من الدهان الذي يطلى به كثير فهذا الدهن يمنع من وصول الماء الى البشره فهل يصح منه الوضوء لا يصح ولكن لابد ان يجتهد في ازاله هذا الامر من على يديه ولكن ان بقيا اشياء بسيطه نقول هذه الاشياء لا تؤثر طالما انه اجتهد في ازالتها ولم تزال واضح طيب امراه وضعت على يديها منكير في المنكير مفرد مناكير منكر ومنكر ومنكر وبكاء مناكير وضعت على ايديها مناكير فهذه المناكير هل يصح الوضوء بها نقول لا, لا يصح الوضوء بها ولكن لابد من ازالته هذه يعني حرام الواحده الواحده تحط مناكير هي تضع بين الصلات والاخرى كل ما يتوضى تزيل هذه المناكير واضح او في ايام ايه ايام العذر قال من شروط الصحه ايضا الاستجمار او الاستنجاء عند وجود سببيهما لما تقدم تفضل الحناء هل الحناء تمنع من وصول الماء الى البشره نقول لا لان الحناء ليس لها جرم واضح لا تعزل الماء عن وصولها الى البشره فالحناء ايه جائز ابشر طيب الاستجمار او الاستنجاء عند وجود سببهما متبقدا وهذا امر بديهي انسان دخل الخلاء فلا بد له ان يزيل هذه النجافه من على بدنه قبل ان يتوضا واضح اما انسان لم يدخل الحمام اصلا هل يجب عليه ان يستنجي او يستجمر كما اشتهر عند كثير من ائمائنا نقول لا. لا يجب ولا وليست من شروط صحه الوضوء قال الموالاه والموالاه هي متابعه العمل انسان يتوضا فتمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه ثم خرج تذكر انه يريد ان يشتري شيئا من البقال مثلا قبل ان ان يغلق للصلاه فخرج فاشتره ثم عاد مره اخرى هل يبني على ما مضى ام يستأنف الاول يعني يا ابني ويعني يستأنف يبني يعني يكمل على ما مضى يستأنف ان يبدا من جديد هل نقول لا لأن هذا الوقت وقت طويل عرفا طيب إنسان وهو يتوضأ بعدما غصل زراعيه عرض له مثلا أن يغلق مفتاح للكهرباء مثلا في الغرفة فهذا خرج مسرعا من الحمام فأغلق المفتاح ثم عاد وأكمل وضوءه هل يصح إكماله للوضوء؟ نقول نعم طيب ما ما هو القدر العرفي الذي يقاس عليه هذه المواله احسن برغلو فيه الا الا يجف العضو الذي سبقه في حاله الجو المعتاد اما اذا كان في جو شديد البرد ريحه شديد فهو بمجرد ان يغسل العضو يجف العضو الذي يسبقه نقول هذا ايه هذه مواله وليست ايه والحكم على القالب واضح؟ يعني القدر أن لا يجف العضو الذي سبق إذا كان الجو طبيعيا ليس فيه شدة هواء أو ريح شريدة ولا غير ذلك واضح؟ قال الترتيب وترتيب أعضاء الوضوء شرط من شروطه صحة الوضوء أن ترتب بين الأعضاء لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما ذكره اعضاء الوضوء في القران ذكرها بترتيب معين قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فادخلوا ممسوحا بين مغسولات ما هو الممسوح الرا ادخل المنسوح بين مغسولات وعند العرب انهم كانوا يضيفون الاشياء المتجانسه بعضها بجوار بعض ثم يعيد او يذكر الشيء المختلف بعدها مثلا لو عند العرب مثلا يقول مثلا اشتريت مثلا يذكر خضروات مثلا فلفل وجرجير وفجل وكراث وثوم وبصل واشتريت برتقال واسد فندي وكمثره مثلا يبقى يضيف الاشياء المتجانفه ايه فطيب لو هنا هيذكر مثلا اشياء متجانفه يقول ايه المغسولات اولا الراء اليدين والايه والوجه والرجلين ثم الراس ممصوحه يجعلها ايه فقال الامام النووي ان هذا الترتيب لا يكون الا لفائده العرب لا تغير هذه القاعده الا لفائده والقران نزل بلغتي العرب يبقى هذا هذا وجه لوجود او ليدل على ان الترتيب واجب والوجه الاخر ان الترتيب الذي ورد في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير ولا مره واحده كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الترتيب ولا يغاير ابدا واضح في اي اشكال طيب في اشكال خايفه قال غسل جميع الاعضاء الواجب الواجب غسلها وهي التي مرت معنا في الايه الغسل بنيه الوضوء سياتي معنا ابشر لسه باب الغسل سياتي ان شاء الله قال المساله الرابعه فروضه اي اعضائه اي الاعضاء طبعا اعضاء الوضوء منها ما هو ما هو فرض ان يغسل ومنها ما هو مستحب أن يغسل فالأشياء المفروضة في الغسل الأعضاء المفروضة في الغسل هي التي ذكرت في الآية وفقط وهي أربعة أعضاء وهي الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والقدمين قال غسط الوجه بكامله طيب أين حدود الوجه؟ من بدي الشعر فقط كده هتدخلنا في مشاكل؟ صح المعتاد عشان لو واحد سحبت معاه شويه ايه نقول له ايه براحتك خالص لكن انت امشي المنبت المعتاد وعليكم السلام يا شيخ حمد المنبت المعتاد هو ايه من اصول الشعر او منبت الشعر المعتاد الى اقصى الى اقصى الايه الذقن هو بين ايش احمد زي الاذن عرضا واضح طب واحد ملوش شحمه ودول كتير يعني يبقى من, من حدود ايه اصول الاذنين عشان محدش ايه يزعل يعني ماشي قال بقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم هذا امر بغسل الوجه الفرض الثاني او العضو الثاني غسل اليدين الى المرفقين طيب الانسان في اول وضوئه ماذا يغسل ده بيغسل يده الاول دي من السنن طيب هو في من الفروض ان يغسل يديه الى المرفقين من اين يبدا واين ينتهي من اول اليدين الاصابع ويخلل بين الاصابع وينتهي الى المرفقين اين المرفق طب اين الكوع ما سائل الكرسوع مش ينفع يبقى سلفي وقل له مش عارف بين الفرق بين الكوع والكرسوع ينفع واحد سلفي كده ده عم انت اللي مدخلك في الموضوع ده انت اللي انت عارف بين الكوع والكرسوع صح لا احنا عارفين يا عم الحمد لله الكوع فين والكرسوع فين, فين الكوع ما اسفل الخنصر هو الايه هو الكوع عارفين الخنصر الصباع الايه الصغير ده الكوع واسفل الابهام والصباع الكبير اسمه الايه الكرسوع طيب الـ الـ اسمه ايه المرفق المفصل الذي في وسط الذراع اسمه ايه المرفق اللي بين الساعد والعضد قال مسح الراس كله مع الاذنين وهذا هو الراجح والمشهور المذهب الحنابلة والملكية مسح الرأس كله كما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال أي فأقبل بهما وأذبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهر بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه بمسحة واحدة للرأس والأذنان والأذنان فخد ادخلوا مع الراس لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس الاذنان من الراس العضو الرابع غسل الرجلين الى الكعبين اين الكعبين العظمان الناتئان على جانبي القدم اللي هو بيسموها جذر الرجل دي يسموها ايه ده هو الكعب عند ايه اهل الايه اللغه واهل الفقه اما مؤخر القدم يسمى عقاب مؤخر القدم يسمى عقاب يبقى غسل رجلين الى الكعبين وتخليل الاصابع ايضا لان اسباغ الوضوء لا يكون الا بتخليل الاصابع وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ابن صبوره قال له اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع ايضا من فروض الوضوء الترتيب لان الترتيب لم يرد الا بهذه الكيفيه في القران وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وحديث حمران مولى عثمان والموالاه والموالاه تعرف عرفا كما مرت معنا طيب الدليل على الموالاه قال الدليل على الموالاه حديث خالد المعدان ما هو حديث خالد المعدان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمهه قدر الدرهم مكان او جزء في قدمه يلمع وكانه لم يصل اليه الماء معنى انه يلمع انه لم يصل اليه ما تجده ايه ابيضا بخلاف باقي البشره التي وصل اليها الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعد الوضوء ولم يقل له اغسل رجلك ما وجه الدلاله على الموالاه اعد الوضوء ما وجه الدلاله او ايه المفهوم تفضل يا محمد اه وبالوقت لم يكن له اعتبار والموالاه لا تكن لها اعتبار اما عندما قال له اعد الوضوء يعني الوقت هذا قطع الوضوء واضح دار خلافه قال المساله الخامسه سنن الوضوء اي سنن الوضوء فروض الوضوء عرفناها فهناك امور مستحبه لتزيدك قربا لله عز وجل ويزيد العمل كمالا هذه الامور التي يستحب فعلها عند الوضوء التسميه ان تسمي قبل ان تتوضا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والعلماء حملوا هذا الناهي على الندب السواك يستحب لمن يتوضا او اراد ان يتوضا ان يستعمل السواك عشان السواك عارفينه ده سواك مش مشكله سواك اهو تستعمل السواك اما قبل الوضوء او اثناء المضمضه بعد المضمضه وان كان قبل الوضوء ايه واضح يبقى اذا اول سنه التسميه ثم السواك بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مش شاهد لا امرتهم يبقى لولا انا شك لامرتههم لا بانه هو ليس بواجب ولكنه مستحب قال السنه الثالثه غسل الكفين ثلاثه في اول وضوء قبل ان ابدا الوضوء اغسل الكفين ثلاثه غسل الكفين ثلاثه وايضا السنه الرابعه المبالغه في المضمضه ولفتنشاط لغير الصائم يعني ايه المبالغه هو الاقص انك تتمضمض اما مره مره او 2 2 او 3 3 طيب مبالغه خليها 4 ولا 5 ليست هذه ولا تلك فالمبالغه تكون في خلال المره وهي جذب الماء بشده الى الانف عند الاستنشاق واداره الفاء الماء بقوه في الفم عند الايه المضمضه يبقى تبالغ في جذب الماء في فمك وفي انفك اما الصائم فلا يفعل ذلك لماذا حتى لا يدخل الماء عند جذبه بقوة إلى جوفه فيفطره فقال النبي صلى الله عليه وسلم للاقيت ابن صبرة وبالغ فلسط شاقي إلا أن تكون صائما وبالغ فلسط شاقي إلا أن تكون صائما ركز في الكتاب اللي معك وأي كلمة زيادة تحس أنها مهمة اكتبها وأنت غير مأمور بها في الامتحان بل مقرع عليك إن شاء الله الكتاب فقط أما أي كلمة مثلا تشعر انها ستزيدك فهما اكتبها بس من غير ما تقول عيد ولا ايه ولا دين قال الدلك دلك الاعضاء دلك الاعضاء من السنن لماذا لانه احرى في الاسباغ فلا يكون الاسباغ الا بالدلك ما ظننت ان يعمم الماء في جميع العضو قال وتخليل اللحيه الكثيفه عارفين اللحيه الكثيفه طبعا مش هي دي اللحى الكثيفه طبعا في اخواننا هنا اللي عندهم لحيه كثيفه يدخل حفنا من ماء تحت حنكه ويخلي بها ايه لحيته واضح اما اللحي الخفيفه تغسل وخلاص ما فيش مشقه صح يا شيخ لايه طب نعم عايز كتاب كم واحد موش كتاب يا حشوا زانه كتب ولا ايه خلاص ان شاء الله بعد الصلاه اكتبوا في ماكم مع اخونا رامي وان شاء الله نحاول نوفر لكم الكتاب. شايفين رامي؟ ارفع ايدك يا رامي. 2 ارفع ايدك. هو ده رامي. قال تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين. تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين. اليمنا على اليسرى يقول هنا سنه واحنا عندنا الترتيب واجب ما الفرق تفضل يا شيخ وائل طيب بين الاعضاء واجب بين الاعضاء يعني بين الوجه واليدين والراس هذه الاعضاء الترتيب بينها بينهما ايه واجب او فرض اما بين في العضو الواحد الترتيب سنه تبدا باليمين ولا بالشمال لو بداتوا بالشمالي فليس هناك اس ولكن السنه والاولى ان تبدا باليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله والطهور هو الايه الذي ايه هو معناه قال تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين مره مره او مرتين مرتين او ثلاثه ثلاثه ولم يذكر الراس لماذا لان الراس تمسح مره واحده الراس السنه فيها تمسح مره واحده طب القفا ليس معنا في الوضوء طب واحد غسل قفاه ويتوضا لا يحتسبها من الوضوء إن كانت نظافه فلا باس ان كان مثلا يعمل في عمل فيه اتربه فيغسل ما يشاء ولكن ايه لا يحسبها من اعضاء الوضوء قال الذكر الوارد بعد الوضوء اكتب الذكر الوارد بعد الوضوء بالمأثور الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذكر بأي وسلمة الأخرى لا يصح حتى لا تكون إحداث في الدين لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم منذ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 بالعمل فين اجابه الا ارتحل الا ما تعمل بهذه السنه ستنسى وتنسى العلم الذي عندك فحاول ان تطبق كل ما تتعلم لان الهدف من هذه الدوره يتعلم ما لا يسع جهله تعلم ما لا يسع المسلم جهله فحاول ان كل ما تتعلمه في هذه الدوره ان تطبقه عمليا في حياتك اليوميه مين اللي بيتكلم تمام عارف براحتك اسحبها المساله السادسه في نواقضه المساله السادسه في نواقضه اي نواقض الوضوء ما الذي ينقض الوضوء الناقض هو المبطل الناقض المبطل الذي يبطل الوضوء اول وهذه النواقض الخارج من السبيلين والسبيلين هما القبل والدبر القبل والدبر فاي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان شيئا معتادا او غير معتاد يعني ايه شيء معتاد البول والغائط والريح الاشياء المعتاده والحيض والنفاس للمراه هذه اشياء ناقضه والاستحاضه تنقض الوضوء ايضا انه يسن ان تتوضا لكل صلاه تمام هناك اشياء غير معتاده مثل الدودي والحصى سن عنده حصف عفن الوضوء ايكم وسن عنده حدود عفن الله واياكم هذه امراض خروج هذه الاشياء الغير معتاده من القبل والدبر تنقض الوضوء ايضا لانها لا تطبر من دله يكون فيها دله واثر لهذا الخبث فلذلك هي ناقض من نواقض الوضوء ايضا على الراجح قال الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط والخارج اما ان يكون بولا او غائطا او منيا او مذيا او دم استحاضه او ريحا قليلا كان او كثيرا هذه كلها اشياء معتاده لقوله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط وقوله لا يغسل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وقد تقدم طب دخل معنا هنا المني والحيض والنفاس وهذه امور توجب الغسل نقول كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء واضح قال خروج النجاسه من بقيه البدن وهذه المساله مساله محل بحث يقول خروج النجاسه من بقيه البدن فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا يعني انسان عافان الله اياكم مريض وركب أفترة يخرج منها البولة والغائط هل خروج هذا البول والغائط ينقض الوضوء هنا هذه النخبة من علماء رجحوا أنه ينقض الوضوء قال وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضع ولكن أصح أنه ليس بناقض إنسان تقي هذا القيء لا ينقض الوضوء إنسان خرج من أنفه وإنسان رعاف الدم لا ينقض الوضوء ايضا اي خارج من الم... يخرج وان كان نجسا من غير القبل والدبر لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء ولكن هنا يقول للاحوط او يقول الاولى لان هذه مسائل مسائل محل بحث ولكن الصحيح ان هذه الاشياء لا تنقض الوضوء واضح اما الباطل والغائط فعلى قول الائمه مؤلف في هذا الكتاب يقولون انه ينقض الوضوء قال الامر الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم اذا زال العقل باي وسيله سواء كانت باغماء او بنوم او جنون مؤقت هذا كله ينقض الوضوء لان الانسان اذا زال عقله لا يدري احدث ام لا وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يغمى عليه ويفيق فيامر بالمغضب يوضع فيه الماء ثم يتوضا واضح وقال الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحديث مشاهد منه انا عايز واحد بس يطلع لي الشاهد اتفضل يا شيخ عوض مشاهد وقال ولكن من غائط ما بال ونوم اذا سمعت نص الحديث كاملا عرفت ما هو الشاهد اكتب نص الحديث ولا تكتبه هو موجود عندك في الصفحه التي تليها حديث صفوان بن معسال سياتي معنا ولكن اقراه عليكم اولا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام الا من جنابه يعني لا ننزع الخف الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم يعني من غائط وبول ونوم لا ننزع الخف فاضاف النوم مع الاحداث وهي الغائط والايه البول فتبين ان النوم ايه النوم حدث ان النوم حدث وهذا الحديث موجود معنا في ثنايا الكتاب فسنشير اليه ان شاء الله صفحه كام 26 وبنقول في هذه الصفحه نقول هذا النص بدل ما نمليه نقول في هذه الصفحه حتى ايه تكمل الفائده قال واما الجنون والاغماء والسكر ونحوه فينقل اجماعا هذه امور مجمع عليها قال ما هو النوم الذي ينقض الوضوء ما هو صفة النوم الذي ينقض الوضوء إنسان جلس فغفى هل هذا الغفوه تنقض الوضوء طيب ما لفتكى للفقهاء في هذه المثال سبعة أخوال ولكن الصحيح هو النوم على أي صفة إذا يزال معها العقش سواء كان جالسا نائما قائما طالما انه زال عقله اذا ايقظ ايقظته او ناديت عليه مره لا يسمع قلت له مثلا يا فلان لم يرد عليك اذا هو نائم ومستغرق واضح اما مثلا واحد اغمض عينه فعندما تحدثت معه قال لك انا مستيقظ نعم واجابك اجابك على مسالتك نقول هذا ايه نوم غير مستغرق وهو يشعر بما يدور حوله فالمرقود بالنوم هو النوم المستغرق الذي يبقى لا يبقى معه ادراك على اي هيئه كان النوم ايضا من النواقض مس فرج الادمي بلا حائل مس فرج الادمي بلا حائل اي ادمي وان كان نفسك يبقى مثل الفرج فرج الشخص نفسه او اي فرج اخر سواء الزوجه لحديث بصرى بنت صفوانة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نصلي على النبي علشان ايه نكون اهل سنه كده وتفضل الثلاثه العاين الثلاثه السهلي السهلي ايه فتحه الف... الشرج فالعين كان كنانه هو مستيقظ يدري ما يحدث هل خرج شيء ام لا كانه رباط على هذه الايه هل هذا المخرج فعندما نامت العين انطلق الايه الوكاء واضح يقول مسوا الفرج بلا حائل فرج الادمي بلا حائل ده حديث بصرى بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكرَه فليتوضأ واضح طيب تقول حديث تلقى ابن علي انما هو بضعه منك ولا عايز ايه ماشي فده ده الراجح لا الصبي الصغير لا الصبي الصغير لا ينقطر مهما مهما فعلت ولكن المقصود الادمي الايه البالغ رجل مس ذكره او ذكر امرااته او فرج امرااته فهذا كله ايه ينقض الوضوء والذي ينقض هو المس يعني رجل متوضئ وزوجته متوضئه هو مس ما الذي ينقض وضوءه ال الذي مسه سواء كانت الرجل او المراه قال اكل لحم الابل الاسئله تكتب في ورقه وان شاء الله احنا نعينها في الدرس ماشي اتفضل ما هو المس المقصود بباطن الكف تيكون فيه الغالب انه تعمد زي ما تقول يعني لكن المس باي صفه اخرى لا ينقض فالمقصود بالمس بباطن الكف اذا افضىحدهم بيده الى فرجه فقد ايه اه فالقال الشافعي الافضاء لا يكون الا بباطن الكف الافضاء لا يكون الا ب باطن الكف ايضا النواقض اكل لحم الابل وهذه المساله ان فرض بها الامام احمد رضي الله عنه وكان معه الصواب لصحه الدليل وكان معه الصواب لصحه الدليل لحديث جابر بن سمره ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت تتوضا وان شئت لا تتوضا قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل إذن الشاهد أن لحوم الإبل تنقض الوضوء طيب كان في جماعة من الصحابة جلسين وبعدين خرج من أحدهم ريح فالنبي أرد أن لا يحرجهم فقال توضأ من لهم الجزور هذه قصة موضوعة ليس لها أصل في كتب السمة واضح قال الردة عن الإسلام فالذي يرتد عن إسلامه انتقض وضوءه لأنه انتقد دينه بالكلي فمن ذا بأولى انتقد إيه؟ كل شيء خلاف ذلك قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله المسألة السابعة ما يجب له الوضوء أيها الرجل تأثى طبعا أنه كفر ينقذ وضوء يعيد الوضوء مرة أخرى تمام لكن هو مثلا فاصل مثلا هو طلع الدين وكده ابنه بيلعب كده ومبسوط شويه هكتب الدين لا 30 على سهوه 30 قلم على سهوه دي مش لاقي ميوص ماشي قال المساله السابعه ما يجب له الوضوء ما يجب له الوضوء طبعا بامر سهل وبسيط ما يجيب له وضوء انسان يريد أن يتوضا يبقى يجيب له ايه الوضوء انسان يريد ان يطوف يبقى يجيب لهم الوضوء انسان يريد ان يقرا القران يجب الاولى ولكن لا يجب انسان يريد ان يمس المصحف يجب نعم يجب اذا ما يجب له الوضوء الصلاه والطواف ومس المصحف المساله الثامنه ما يستحب له الوضوء ما يستحب له الوضوء مساله نفس المصحف حتى لا يكون عندكم اشكال هذا هو الراجح وهذا هو قول جمهور اهل العلم قول ثلاثه من الصحابه فقهاء المدينه السبعه الا الام اربعه ولم يخالف في ذلك الا داوود الظاهري واضح فالمساله على الراجح انه لا يمس القرآن الا طاهر المساله الثانيه ما يستحب له الوضوء يستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى وقراءه القران استحبابا في الوضوء وتطهر من تعظيم شعائر الله انت تتوضا عند قراءه القران والذكر وعند كل صلاه يريد يعني يصلي وهو متوضئ اصلا هل يستحب له ان يعيد او ان يجدد الوضوء نعم يستحب ان يجدد الوضوء فقال اسال الدليل كان النبي يتوضا عند كل صلاه طب في دليل اوضح مر معنا أنا توضع من لحم الغنم قال إن شئت توضع بإذن هم توضع أصل يعني لم ينتقل وضوء لكن يجوز له أن يجدد وضوءه واضح قال يستحب وضوء للجنوب إذا أراد أن يعود للجماع رجل يريد أن يجامع أكثر من زوجة أو يجامع زوجة واحدة أكثر من مرة يقول بين المرة والمرة يعيد أو يجدد الوضوء طب يتوضع وضوءا كاملا وضوءا كاملا وقيل ان الوضوء المقصود به اليدين والمضمضه والاستنشاق والوجه بخلاف القدم ولكن ايه الصحيحه انه يتوضا وضوء اهو للصلاه قال الوضوء قبل الغسل ففي صفه الغسل كما تذات معنا انك تتوضا اولا ثم تغسل تضيف على راسك ثلاثه حفنات من ماء ثم تغسل الشق الايمن ثم الايسر ثلاثه ثلاثه ايضا من الاداب او السنن الوضوء عند النوم قبل ان تنام ان تتوضا اولا نعم ليه بتعملها علشان بردي اه بتوضا ثاني اتفضل آه. اه عند الأك... الاكل او عند النوم قال عند النوم يستحب الوضوء وكذلك ان اراد ان ياكل يتوضا قبل ان ياكل للحديث بين اراد ان ياكل او انام او ينام اه اذا كان جنب يريد ان ياكل او ينام او يجلس ان يرقد احدنا وهو جنب قال اذا توضأ ذوكم فليرقد اه يامك يجلس ينام يريد ان يفعل شيئا يتوضأ اولا قال عند النوم لحديث البراء بن عازب بن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقه الايمن قال الباب السادس في المسح على الخفين والعمامه والجبيره وفي مسائل وركزنا في, وركز في مساله المسح على الخفين لانها ايه تسبب اشكالا عند كثير من الناس ولكنها من ابسط وايسر المسائل اولا ما هو الخف المقصود ما هو الخف المقصود اكتب هذا التعريف هذا التعريف هذا تعريف شامل لما يطلق عليه خف هو لباس القدم هو لباس القدم يصنع من الجلد على الغالب هو لباس القدم هو لباس القدم يصنع من الجلد على الغالب او الصوف عامل على قول الجم�ور Ref. هو لباس القدم يصنع من الجلد على الغالب أو الصوف على قول الجمهور بأي لباس القدم يسطر القدم ويصح المشي عليه سواء صنعه من الجلد أو من الصوف أو القطن أو نحو ذلك قال المسح على الكفين جائز باتفاق أهل الصنة والجماعة وقال هنا باتفاق اهل السنه والجماعه لان الشيعة يخالفون في ذلك واضاف بعض اهل العلم هذا الباب في ابواب العقيده زي مين الطحاوي الطحاوي وذكروا هذا الباب من ابواب العقيده لانه يخالف فيه الشيعة مع انه ورد عن الصحابي الجليل علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولكنهم ايه آه مساله اهواء قال فالمسح خنجائز باتفاق اهل السنه والجماعه قال فقد تواترت الاحاديث الصحيحه على ثبوته من الاحاديث المتواتره احاديث المسح على الكفين حتى قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح الكفين وهذه بعضه يبقى من ضمن الاشياء المتواتره المسح على الخفين قال ومن قال امام احمد رحمه الله ليس في قلب من المسح من المسح شيء فيه 40 حديثا اي ليس هناك اي ريب في هذه المساله مساله مقرره لان فيها 40 حديثا وقيل ان فيها 70 حديثا يبقى اذا المسح على الخفين امر مجمع عليه وثبت في السنه وثبت بالاجماع وقيل انه ثبت في الكتاب لان بعض اهل العلم حملوا روايه وارجلكم من الكعبين على المسح على الكفين يا ولدنا من اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هنا قال حفص ايه وارجلكم ولكن بعض القراء يقرؤونه ايه وأرجو لكم بالكسر فحملوها على المسح على الخفين ولكن المسح على الخفين له شروط أول هذه الشروط لبصهما على طهارة لبصهما على طهارة اكتب طهارة مائية طهارة مائية لأنه إنسان تيمم كان محدثا ولم يجد الماء أو تعذر عليه أن يتوضأ فتيمم هل لكله يجوز له ان يلبس الخف نقول لا يجوز ولا يل... ولا يلبس الخف الا من توضى وضوؤه بالماء وضوءا كاملا يبقى اذا لابد من الطهاره المائيه قال دعهما فاني ادخل دهما طاهرتين فمسح عليهما الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ما هو محل الفرض الى الكعبين يبقى القدم الى العظمان إلى العظمين الناتئين على جانبية القدم إلى الكعبين ولكن أكتب سترهما لغالب محل الفرد لماذا لو قلنا أنه يجب ستر محل الفرد كاملا نقول لو أن الخفة فيه خرق لا يصح المسح عليه واضح ولكن الصحابة كانوا فقراء ولا تخلوا خفافهم من خروق فلذلك يجب يجوز المسح على الخف المخرق لانه لو كان كذلك لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم اذا لو كان الخف يستر غالب محل الفرض يجوز المسح عليه واضح الانسان لبس خف وفي فتحات تهويه يجوز المسح عليه طبعا وخفافنا لا تخلو من ذلك صح ماشي احنا كنا بندخل المسجد المسجد بتاع الكليه في الجامع ونداري الخفاثه بعضنا من بعض يعني اللي يشوف الخف بتاعه او الشراب بتاعه يبقى هو كده ايه فاز يعني يقول له شوف في خرمين في ثلاثه يعد له يعني قال اباحتهما وهذا شرط خاص بالامام احمد بن حنبل رحمه الله لانه كان يرى ان مثلا لو ان الارض مغصوبه ارض مغصوبه وبني عليه مسجد يقول لا يحل الصلاه في هذا المسجد والصلاه فيه باطله رجل سرق ماءا فتوضا به يقول وضوؤه باطل كذلك قل لو كان الخف مرصوبا غير مباح يقول لا يصح المسح عليه نقول لا الصحيح انه يصح له انفكاك الجهه هو يئثم على سريقته ولكن وضوؤه صحيح لانفكاك القاعده تقول امتكاك الجهه فهو ايه يصح مسحه ولكن مع الايه الكره يقول هنا الشرط الثالث لإباحتهما اكتب الصحيح ان هذا ليس بشرط لانفكاك الجهة يعني انفكك الجهه يعني ده في حكم ده حكم هو ترق يئثم على سالقته ولكنه توضى خلاص وضوء صحيح مسحه مسحه صحيح قال طهارة عينهما لابد في الخف ان يكون طاهر العين يعني من ماده طاهره اذا لا يصح صنع الخف من جلد خنزير لان جلد الخنزير نجس حتى ولو دبغ جلد الخنزير نجس حتى ولو دبغ ولكنه يقول كالمتخذ من جلد حمار نقول الصحيح ان جلد الحمار لا يصح صنع الخفه به قبل الدبغ ولكن اذا دبغ يطهر فايما اهاب دبغ فقد طهر فانه لو دبغ هذا الاهاب هذا الجلد يطهر اما جلد الحمار قبل الدبغ لا يصح اما بعد الدبغ يصح واضح يعني اكتب هذه الامور لان هذه المول مسؤول عنها ان اي امور مثلا فيها مخالفه للكتاب انت مسؤول عنها وبئذن طهاره عينهما فلا يصح المسح على النجس نعم صحيح ولكن المثال اكتب كالمتخذ من جلد خنزير اما جلد الحمار اذا تبغ فقد طهر يقول ان يكون المسح في المده المحدده شرعا وهي معروفه ثلاثه ايام ولياليها لمن للمسافر ويوم وليله للمقيم قال كيفيه المسح ما هي كيفيه المسح ان تضرب تضرب ايه ان تاخذ تغسل يدك بالماء ثم ايه تضع مقدم اصابعك على مقدم الايه القدم وتسحبها على اعلى الايه القدم فيكون في بذلك ايه مسحت اعلى الخف وهذا هو المسح الصحيح غالب اعلى الايه الخف واضح ولا يجزئ المسح من أسفله وعقبه ولا يسنب إذن لا يصح المسح إلا من أعلى الخفطة راجب مسح من أسفل لا يصح راجب مسح من أعلى ومن أسفل يصح مع الكراها لأنه أصاب الواجب والذي أسفل إليه لا يجزئ ويكره ذلك لعدم الدليل ومع الأزام الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وابعاده نكمل كتابه المسح على الكفين يقول مدته ومرت معنا المده ده حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم قال المساله الخامسه مبطلاته اي مبطلات المسح على الخفين والمقصود هنا ابطال المسح وليس نقد الايه الوضوء فحد يبطل المسح ولكن الوضوء ايه صحيح يقول اذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح وبطل الايه الوضوء انسان هو يلبس الخف اجنب هل يصلح يمسح, يمسح على خفيه ووضوؤه باطل ايضا فان اذا ظهر بعض محل الفرض طب هنا ما اجابتنا نقول هذا على خلاف الراجح لانه لو ظهر بعض محل الفرض بخرق او غير ذلك نقول هذا ايه طلب انه شيء يسير معفى عنه قال نزع الخفين يبطل المسح انسان لبس الخف بعد ان توضى بالماء ثم بعد ذلك احدث ثم مسح على الخف توضأ ومسح على الخف اصبح ايه طاهرا متوضئا ثم طرا له ان يخلع خفه طب هو خلع الخف هو وضوء انتقد لا وضوء صحيح طب لابس الخف مره اخرى ليس هو متوضئ اهو صح لابس هو ومتوضئ هل يصح منه ان يمسح للخف مره اخرى لا لانه لبس على على طهره ايه طهره مسح وليس الطهره دي ماء واضح واذا نزع الخف يبطل المسح احسنت برضى في هو لما خلع الخف بطل المسح ولكن وضوء ايه ممتازه دكتور الله. ما شاء الله قال ان قضاء مده المسح مبطر له مثلا المسافر المقيم خلينا المقيم عشان مده قليله عشان ايه الوقت هيخلص بسرعه يوم وليله فانتهى وقته طبعا سياتي معنا ابتداء المسح ناخد مثلا من اول ايه مسحه هو احدث فاردنا يتوضا فتوضا ومسح من اول هذه المسح يبدا ليه اليوم والليله طب انتهت المده وقبل ان تنتهي المده كان قد صلى مثلا المغرب ومسح على خفه والمده انتهت بصلاه المغرب فصلاه العشاء ما زال متوضئا هو ما زال متوضئا هل يصح له ان يصلي نعم يصح طيب احدث هل يمسح على خفه نقول لا ولكن لابد ان اخلع ينزع الخف ثم يتوضا وضوءا كاملا بالماء اذا انقضاء المده مبطل للمسح قال في اداء امره المسح ذكر انه هناك قول ان المده تبدا من اول الحدث اول ما يحدث يبدا يعد يوم وليله ولكن قال في نهايه الاثور وقال بعض العلماء ابتداءها من حيث توضى قبل صلاه الظهر مثلا هو ضرب مثال فهو توضى اه اه هو مثلا احدث مثلا بالنهار فتوضا عند الظهر ومسح على كفه يبدا المده من متى من صلاه الظهر وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح اكتب هذا هو الصحيح ثم انتقل الى المساله السابعه وهي المسح على الجبيره والعمامه وكموري النساء انسان يلبس الجبيره عارفين الجبيره عافانا الله واياكم مثلا الجبس كسرت يده او كسرت قدمه فلبس الايه الجبيرة او اللي هي الجبس فهذه الجبيرة يمسح عليها قال وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح رجل مثلا عافانا الله واياكم ايه كان دخل في موضوع هو مش جده فشجت راسه فلف الايه العمه عارفينها العمه اللي هي لي فيها قطن وشاشه فهذا الرجل عند الوضوء هل يمسح عليها ولا ينزعها ويمسح لا يمسح على هذه الجبيره ولكن نقول بشرط ان تكون على قدر الحاجه يعني انسان مثلا يده كسرت من من الرسغ مثلا فجبسه الطبيب بذراعه كله نقول هل هذا صح نقول الاطباء مثلا او الطبيب المسلم يقول انه لو جبست الى هنا تكفي نقول اذا لا يزيد على ذلك او جبست الى هنا تكفي او او لا بد ان تجبس الى هنا يبقى اذا على حسب ايه ما يقول الطبيب المسلم فان جبسته الى هنا وقال هذا لا يصح الا بذلك نقول هذا هو قدر الحاجه فالحاجه تعرف عند اهل الايه اهل الذكر في هذه المساله نعم يغسل الجزء الباقي يغسل الذي يظهر او الذي لسه فيه حاجه من المسح قال وكذلك يجوز المسح على العمامه رجل لبس عارفين فضله الشيخ يعقوب يلبس عمامه هذه العمامه يمسح عليها وكذلك العمامه المحنكه العمامه المحنكه التي كان يرتديها النبي صلى الله عليه وسلم التي زي علامه الشيخ يعقوب ولكن تزيد منها ايه طرف ينزل من تحت الحنك هذه العلامه ايضا يمسح عليها لمشقه الخلع مشقه ان يخلع العلامه ثم يلفها مره اخرى لان علامه النبي كانت كم ذراع 14 ذراعا يعني حوالي 7 متر تقريبا صح 7 متر وربع تقريبا ممكن تعمل واحده انا هو بتعمل واحده وبتلبسها محنكه قال اما خمار المراه وهو ما تغطي به راسها فالاولى الا تمسح عليه لانه سهل يسير ان تنزع هذا الخمار وتمسح على راسها طيب المراه وهي تمسح على الراس عشان اشوف اخو ابراهيم مش يزعل تمسح كالرجل ام لها صفه اخرى كالرجل فالنساء سقائق الرجال اما اذا كان هناك مشقه من ان ترج ان تعود بيدها مره اخرى فتمسح ذهابا فقط طيب اكتب الفرق بين المسح على الخفصين والمسح على الجبيره المسح على الجبيره له احكام المسح على الخف وهذا واضح ولكن هناك فروق بينهما وبهذه الفروق يتضح لك الامر اول هذه الفروق ان الجبيرة يمسح عليها في الحدثين الاكبر والاصغر الجبيرة يمسح عليها في الحدثين الاكبر والاصغر رجل جبث يده جبث يده فيريد ان يغتسل للجنابه هل ينزع هذه الجبيرة ام يمسح عليها يبقى اذا الفرق ان الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر اما الخف في الاصغر فقط الفرق الثاني ان الجبيره ليس لها مده محدده ولكن على حسب الايه الطبيب المسلم 21 يوم 45 3 اشهر زي ما ايه ما ربنا ايه ربنا الشافي اما الجبيره فلها مده محدده اما الخفه فله مده محدده الفرق الثالث ان الجبيره لا يشترط لها الطهاره عند وضعها رجل صدمته سياره وعجنه يلبس قميص جبس مثلا قال له تعالى من حميك الاول كده لوضع عشان ايه كلمه الجبس ينفع ولكن ايه الجبيره لا يشترط لها ايه الطهاره فهي خلاص يجفف بعد ذلك ايه يمسح عليه ولا يشترط ان تلبس على طهاره واضح اما الخف لا بد من الطهاره المعيده ايضا الامر الرابع ان الجبيره لا تختص بعضو الجبيره لا تختص بعضو يعني ممكن على اليد على الراس على القدم اما الخف في القدم فقط طب انسان يلبس قفازين جوانت هل يمسح عليهما ليه مفيش دليل على كده واضح اليس هناك مشقه الامر الخامس ان الجبيره تمسح كلها تمسح كلها اما الخف يمسح اعلاه اعلاه فقط واضح اسئله الواجب طلبت الواجب اكتب السؤال الاول عرف الطهاره لغويًا وشرعًا السؤال الثاني السؤال الثاني اذكر انواع المياه أذكر أنواع المياه السؤال الثالث الثالث أذكر ما يسن فعله لداخل الخلاء ما يسن فعله لداخل الخلاء أي الذي يريد أن يخل الخلاء السؤال الخامس الرابع أذكر الفرق بين المسح على الخفين والمسح والمسح على الجبيرة اذكر الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة السؤال الخامس والاخير اذكر الفرق اذكر الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه لا ولكن حضر اذكر الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه خلاص سؤال سهل وبسيط تفتح اي كتاب فقه صلى الله عليه والا اجابه الاسئله تاتي في يوم درس الفقه وكل واجب ياتي في يوم درسه مثل التفسير يكون في يوم التفسير واي واجب اخر ياتي في يومه جزاكم الله خيرا الحمد لله